إن الشيطان للإنسان عدو مبيد وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل كما ماءة مغى على أبويك من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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصفون <تصفيق> أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون <تصفيق> قال إني ليحزنني أن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 أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون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 إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سور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 نا لن في ظلال المبيد، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذرت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا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 قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكم من الجاهلين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 يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه نب ناب تأويله إن نراك من المحسن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مَا من ما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وحده بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب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 خضي الأمر الذي فيه تستفيد، وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهم الذكر عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بالضعسين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع تنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن أنتم لرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفنى في سبع بقرات سبالي يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضري وأخرى بسات وأخرى بسات اللعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا 126. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوْسُفَ أَوَى إلَيْهِ أخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتَهُمْ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي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 وَثَانِيَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ هُنَالِفَ سَوَّنَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إنه هو العالم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيب قَالُوا تَالَهُ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 قالوا تَالَ الله لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَينا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ لِيَوْمٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ إِذْ هَبُوا بِقَمِيصِهَا ذَٰلِفَ أَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ أَبِيهِ أَبْصِيرَوْنَ وأتوني بِأَهْلِكُمْ أجمعين، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، فلو لا أن تفمد، قالوا تَالَ الله إنك لفي ضلالك القديم.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 إذا استأذ الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا على قوم المجرمين